Weer het niet omdat we شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سمع الله لمن حمده اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وانت اصدق القائلين ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا اللهم انا نحمدك ونستعينك ونستهديك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 نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق الحمد لله الذي يغفر الذنب ويعفو عن الزلل تنزه مولانا عن النقص والعلل جبار قوي لا يكل ولا يمل بسط الأرض بقدرته وأرس الجبل سبحانه خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا فيها مل لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل اللهم لك الحمد كله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 اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الامور على التفصيل والاجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا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 وكفه الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم لك الحمد كما هديتنا للاسلام وعلمتنا الحكمه والقران ولك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه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 وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبيانها حلالا وحراما ظاهر البرهان محكم البيان محروس محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم جعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وادفع عنا به النقم وزدنا به من النعم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء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 اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الضلاله إلى الهدايه ومن الذل إلى العز يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك مثقفين والى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين اللهم اجعلها ختمة اللهم اجعلها ختمه مباركه وتلاوه نافعه يا رب العالمين اللهم ادخلنا بها الجنات واتنا بها الدرجات وكفر بها عنا السيئات واغفر لنا يا مولانا بها الزلات إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإنك إن طردتنا فمن الذي أويننا وإن أبعدتنا فمن فمن الذي يقربنا إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب يا ملك الملوك اللهم هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذا ختام رمضان اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن صام وقرأ القرآن فارتفع به القرآن في أعلى الجنان ولا تجعلنا من الغافلين اجعلنا لكتابك من التالين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين إلهنا أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة إلهنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك ما يأسنا من رحمتك اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب ابائنا وازواجنا واولادنا واخوه واخواننا وذوي رحمنا ومن له حق علينا ومن شملتهم شفقتنا اجعلنا جميعا من عتقائك من النار اللهم اكتبنا في عليين واتنا كتابنا باليمين يا رب العالمين اللهم اظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك واسقنا من حوض نبينا وسيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك وجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنا لا يطغينا وصحة لا تلهينا واغننا اللهم عمن عن أغنيته عنا واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان وجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم تقبل منا ختم القران وتجاوز عنا ما كان من خطا او نسيان او تحريف او تغيير او زياده او نقصان وامننا من عذاب القبر وآمنا من عذاب القبر وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيضه جوهنا يوم البعث واعتقر قابنا ورقاب والدنا من النار ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وثق بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأهسقنا واسقنا من يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئه مريئه لا نضما بعدها ابدا اللهم انا نسالك رضاك ثم رضاء الوالدين اللهم انا نسالك رضاك ثم رضاء الوالدين يا حي يا قيوم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا ومن له حق علينا اللهم اجعلنا من أحب الناس إلى والدينا وجعلهم وجعلنا من أقرب الأبناء لهما اللهم أكرمنا بالسؤال عنهما والحرص عليهما اللهم لا تشغلنا عن والدينا بمال ولا زوجة ولا ولد اللهم ارزقنا برهم في حياتهم وبعد مماتهم اللهم لا تجعلنا ممن يعق فيعق او يهجر فيهجر اللهم وفقنا وزوجاتنا وابنائنا لبر والدينا وارزق والدينا حب زوجاتنا وابنائنا اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا او يرفع عليهم صوتا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 اللهم اشف منهم مريضهم اللهم عجل شفاءهم الهنا لا تجمع لهم بين عناء الدنيا وشقاء الآخرة الهنا أكرم والدينا واجعلهم من أسعد السعداء اللهم من كان منهم حيا فاطل عمره وأحسن عمله وأحسن عمله وارزقنا وإياه حسن الخاتمة ومن كان منهم تحت اطباق الثرى اما او ابا اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنان اللهم مد له في قبره مد بصره وافتح له بابا الى جناتك جنات النعيم اللهم املأ قبرهم رضا ورضواناً برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله المستغيثين إلهنا إلهنا عرفناك لطيفا عرفناك رحيما عرفناك حميما اللهم من كان من والدنا في هذه الساعة معذبا في قبره معذباً في قبره فنسألك يا الله يا الله اللهم بدل عذابه نعيما اللهم بدل عذابه نعيما رحماك يا رحمن بوالدينا اللهم بدل عذابه نعيما اللهم سد في القبر اللهم اجعلنا ذخرا لهم اللهم أننا ذخرا لهم بعد موتهم يا رب العالمين بصلاحنا ودعائنا وصدقاتنا يا رب العالمين اللهم من كان في هذا الجمع المبارك بارًّا بوالديه اللهم ارحم هذا الجمع بسببه اللهم ارحم هذا الجمع ببره برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا نسألك لمن يبقى له من والديه إلا ابا كريما اللهم ارزقه بره وإكرامه وتقديره وإجلاله برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك يا الله لمن لم يبقى له من والديه إلا أم رؤوفا اللهم حنن قلبه عليها وارزقه حبها وإجلالها واجعلها نصب عينيه في ليله ونهاره اللهم وفقنا في, هذه اللهم وفقنا في ليلتنا هذه إلى ما تحب وترضى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 بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم اغفر لجميع بوت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم امن علينا بدوام الصحه والعافيه اللهم انا نسالك دوام العافيه والشكر والشكر على العافيه اللهم عافنا في صحونا ومنامنا اللهم عافنا في ابداننا اللهم عافنا في ديننا ودنيانا اللهم لا تشمت أعداءنا بدائنا وجعل القرآن شفاءنا ودواءنا واصرف عنا شر ما يؤلمنا ويؤذينا ولا تحوجنا لطبيب يداوينا نعوذ بك من حسد الحاسدين وأعين العائلين وسحر الساحرين ومكر الماكرين وشر المتربصين من الإنس والجن اللهم اجعل بيننا وبينهم سدًا منيعًا وحصنًا حصيناً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 اللهم من حضر جمعنا هذا رجالا ونساء صغارا وكبارا شيبا وشبابا ذكورا وإناثا اللهم من حضر جمعنا هذا يشكو مرضا أصابه, أصابه قد طال أمده وأشغله في نفسه وأشغله في صحوه ومنامه اللهم اكتب له في ليلتنا هذه الشفاء اللهم اكتب له في هذه الليلة شفاء من عندك تغنيه به عن كل راق وطبيب اللهم اشف روحه وجسده اللهم من دخل مسجدنا هذا مريضا او مبتلى اللهم اشفه من مرضه نسالك يا الله نسالك يا ارحمان اللهم اجعل مرضه نسيا منسيا كالم يكن كالم يكن اللهم اسعد اهل كل بيت بشفاء مريضهم وأقر أعين مريضنا وأفرح قلبه بجميل شفائك اللهم اجعلنا وإياه في هذه الليلة من أسعد السعداء اللهم إن لنا إخوانا على الأسرة البيضاء لا نسمع أنينهم وأنت تسمع أنينهم لا نسمع شكواهم وانت تسمع شكواهم قد اقعدهم المرض اللهم عجل بشفائهم اللهم عجل بشفائهم اجعلنا واياهم من الصابرين ومن الشاكرين انزل عليهم الصبر والسكينه والسلوان اللهم ارزقهم اجر الصيام والقيام وهم على أسرتهم اللهم اجعل هذه الليلة ليلة الشفاء والعافية اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا ومن اوصانا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم وفق جميع ولاه المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفق امامنا بتوفيقك وايده بتاييدك وارزقه البطانه الصالحه الناصحه التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقنا في هذه الليله المباركه وفي سائر الليالي للالتزام طريق التوبه النصوح اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اعد علينا رمضان اعوام عديده وازمنه مديدة اللهم اعده على الامه الاسلاميه وهي في ثوب الصحه والمنعه وهي في ثوب الصحة والمتعه والنصر على الاعداء يا سميع الدعاء اللهم انقذ مقدسات المسلمين من عبث العابثين وعدوان المعتدين وعدوان المعتدين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود, اليهود الغاشمين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم لا تمكن فيه لأعدائك يا رب العالمين اللهم اخرجهم منه أذلة صاغرين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ارفع الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين اللهم فرج هم المسلمين أجمعين اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفوا عنا ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى الآل والأصحاب اجمعين